الوحدة السادسة الصلاة الدرس الثاني والثلاثون المفردات انظر واستمع وأعد الفجر الظهر العصر المغرب العشاء المسجد الحرام المدينة المسجد النبوي الأذان يسمع الصلاة يستطيع يعمل الليل يضع منبه ينتظر صلاة الجمعة قريب بعيد مريض كسلان ذاهب الوحدة السادسة الصلاة الدرس الثاني والثلاثون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر